ممنون <تصفيق> نور لنگ کو و ام الله أمي عبادك يا أعلم ما بين ما يزيم. واني لن نذ اوجول الله ای mm. ان ني <تصفيق> وجتباكم وما جاء عليكم في ديني من خارج. يا اذن لي ان اقول فقيموا <تصفيق> الصلاة وآتوا الزكاة